تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين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 صرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق لقابنا اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا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 ولنبيك بالرسالة وما تعلَى ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرن و فالثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله ودمر أعداءك أعداء الدين وهم الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من ان تنكملت نيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله